ما هن اماتهم ان اماتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم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 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.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 فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون من النجوى من الشيطان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 وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ فصدوا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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبا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 أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ